أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري ان الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك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 خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقا في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها, وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ما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 دونه الله الذي خلق السماء بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا أن تميدكم وبث فيها وبث فيها من كل دار وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا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 وهنا على وهن ووصين الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن. حملته أمه وهنا على وهن. وفي صاله في عامي أنشقر لي ولوالدي ووَصَّيْنَا الْإنسان بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامِيٍّ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.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 بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل ستكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله ان الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واغصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنك كَرَ كر الاصوات لصوت الحمير الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وَأَسْبَغَ عليكم نعمه ظاهرة وباطلة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى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 الله هو الغني الحميد ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر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 ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير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 ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور واذا غشيهم موج كمن لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ حَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشِوا يَوْمَ الَّذِي لَا يَجْزِي وَالدُّ النَّعْمُ وَلَدِهِ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 واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا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 فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور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 إِنَّ اللَّهَ إِنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا لَا تَكْسِبُ عَدَمٌ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأْيِ أَرْضٍ تَمُ وما تدري نفس ما لا غَدًا غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير